اقتراب برد الشتاء والمشاعر في سبات وانما لقيت وجهي صرته دايم ببالي اجمعتنا اليالي فوق بركنا الحماه كنا ما به بيننا أحباب بل فرجع جالي إجماعتنا الليالي فقبل كنا الحما كنا ما به بيننا أحباب بل فرجع جالي حط بناري أمامي للشتات كناه ما بحرق قلبي حربا وحتى خيالي كل ما زاد حطب بناري أمامي للشتات كناه ما بحرق قلبي حربا وحتى خيالي. أعرفه أنا حبيبي يمتلك أحلى الصفات ويش أسوي بالصفات غيبه ما هي قبالي هو كذا حكم المؤبد يشبرك على الثبات لا تيمن تلئي من لا بغيته في الشمال وقت رب الجنوب وانا حبك للممات ردي لي قلب خذيته علي رجالي جمالي ردي, ردي لي ردي